وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرى كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من علة تعتدونها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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بإذن ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابي بهن ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله رفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض فمعذبوهم في عذبنا الذين قبلهم وما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لنرينك بهم ثم لا يجاوزونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سُقفو أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خَلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا